أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم خلم صلق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ رَأْهُ مُرْكَضًا كَأَنَّمَا لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مسه كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خَلَائِفَ فِي الأرض من بعدهم لننظر, لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَلَاتِهِمْ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءٍ أَنَا أَتِي بِقُرآنٍ غَيْرِهَا ذَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءٍ أَنَا أَتِي بِقُرآنٍ غَيْرِهَا ذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءٍ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 فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْرِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 und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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجومهم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا فَادَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قل هل من شركائكم ما يبدأ الخلق ثم يعيدون قل الله يبدأ الخلق ثم يعيدون فأن تؤفكون قل هل من شركائكم ما يهدي إلى الحق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 موسیقی وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعت من دون الله أن تكونوا ص بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم سانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقر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 ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يغذمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آل الآن وقد كنتم تستعجلون ثم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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قُلْ أَأَلْlَهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ضَٰنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ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 لا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وانها رم بصرا. إن في ذلك لا لقوم يسمعون.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 فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُم ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَمُرْ عَلَيْكُمْ مَثْوَايَ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فعال الله توكل فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمت ثم قضوا ثم قضوا إليه ولا تضيرون فَإِمَّا تَوَلَّيْتُنَّ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 ويؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكم ما وتكون لكم في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعل فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمةك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء قومك ما بمصر بيوته وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة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 قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون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 حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بلو إسرائيل وأنا من المسلمين قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوءنا بني إسرائيل مبؤأ صدقوا ورزقناهم من الطيبات ثم اختلفوا حتى فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيكون ت في شك مما أزلنا إليه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 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنة فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وما تعلهم إلى حين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 قل يا أيها الناس وإن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوثقم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المش وَلَا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ m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 وهو خير الحاكمين